you know your ahead or者 you better or not who stayed if you have another choice if you left فالقاق الى المسرين في البعض اننا نبع العيش مردوح فالظنى له قوة لي احضرون بها في هذه البعض الريح او الاسباء دين هذا المسرين عيش هذا جميل فعلنا اخوة وليانا كل ما يدياك عن طرفة من قوة فإذا خاصة العقل ان شاء الله وذلك يخطوك يريدك حتى يريدك حتى يريدك حتى وليس يريدك وليس يريدك او اشي شيء من هذا لا مرار يقدر لا مرار يقدر ومن الزجاج الى الاخر بخلط الهلاس وردت تلك الهلاس بس يعني هذا يعني كل يتراقب الاستاذ فخره يشري في قدر ماذا ايضا ادما ولا تحقيق الاخر الشاء فخره استقى المستواك كلما كان يطوي وقذف روحه اوقع واقطع السكه نخر الجنات ناس ويوقعه وهو بالعذاب هل يوقف على باب مع صوت هو يساعه القاضي لا احد متخلف دعاه هو ان اخوي هو بهذا الامر كله انتم لي وانا لكم لاحظة تقريبا على الجزء من إتاحة تقرات جينة من صغيره وترديله جيلا أخرى من إتاحة قربان من فكرة رقشة القرح إلى آخرين ونجد تقراتيه وفكرة مدرجة فجر في ذلك وعلى قردك ما أقول لا تطفح السكت باسم بسم الله من الاقتصادية تقول له مميزينة ومعهما ذات ولا تطفح السكت باسم الناس انا نجعل الارضة كتابة احيان وعن ذات وكاعدت طبيب ورسل في السلوك كرابات مضاقب علي ده والله الكذبين شوفوا انتم باموالكم يا اموالكم وريحه العبث الاموال الحلال حتؤكد لا تخص الاموال الفاسده اشو يضحكوا ليه باموال وبيه العبث ده ان شاء الله ان احترم الاموال كتره بالليل والنهار والسلام ايه الاموال وليس العبث في ذات العب. العب. العب. العب الله دعا ابي سبحانه لأس الله حفظ ما هو يشبه ترموذتا لامن خريفا من 20 ومئة دوارتا للسلط بالسلط دخل شديد مئة ود من ظلط الله أكبر وحقيقته كنا بجرا منها شجاب. آمي يا ربما كانت ذرية لعليك. خلق كبير. شارك ربكي. وقصديث اليوم عن السروجين. وخيل له يا امد. ذرية ستسبح الله فاقصد. الله شكرا. فهذا الكبير وخلق الله وخلق الله فاقصد. جاء الهام تستطيع شكسنا. وقد امشي الشيخ العزاء وقصدنا. لما يخذكر لنا ويقول اول الولد لان تدفع به قالوا هل انشارة حسنا طارفة لأخذها الولد فهي في الواحد محيطة فاللان رطح على رطحه كنت ترطحه شكرا لان رطح على اخوه رطح بياتي رطح على اصنك فلما تقضي على ناكتك الخيط وتضي المعرفة في فجة بالجسدات وتضيع النجاج كثوابات ورجعات نحن الواد المسجد للجمع ما عرثت امة نحن الرافة ولا يدر إلا تهتراك ومع الله تقوى حذر يوم جاء لأكثر الهدف لما يفضل له الأخضر لما شفت لقرأ بحث وعلى الشهر بالأخضر قال الحب لو راحب الأخضر فيك مدى حفظ الله أمة الكاملة بالزرية الثالثة لم تدى حفظ الأخضر ولولاها لراحب الله أخضرها فلا تكون مقار بحث لهم قالوا يا رسول الله اننا حتى انتشر الحق لكي يا قوا يا اهل الحاشيه وجدني ترى مريم في انحراها يقول الاهم ان تكون تلك هي السريه لا يقول ولا Thank <laughs> you. وراهي مين على القوا لما يجي الحساب جه انا كان في صوت الساعه والضهر 2:00 تقول هذه الادعيه وهذه الكفر انا الحق ليس فقط انا كتاب الفريق وما نذكر الله في, في, في, في كل وقت وكهوك اترشيك ملا تطبيقك من كذلك الى هم بريسة وإسلام ويشعر وانا انا اعطي بره وانا اترشيك وانا اعطي بره ملا تطبيقك وانا يحوظ وانا ايجا فظهر بالروابات لما تطبيقك اترشيك اترشيك وإذا فتهت راكبتك للتحريك هذا القرار لا تخف وحارب معركه انما هذا هو الذرع عند البلاد يحرس عليك واذا رايته فسويده خير قد يغتصبك لا تشكورا قتل الخلاص ويظنون ان قامت بسرعة على الشباب لو يطاق تميحها بخلجة لغاية تكس من عدى أخضر وفي إذا لقدر لو الورق كانت على الزواجد يا رجل. يا اوش يا اوش تخطعت الاسكان مخطوح كما في الان تخطعت الاسكان مخطوح اشتع طوال وبيت امشت الى هذه الحديثة للعباد كم يستمسل ويسرى فهو الوحف ووحفه ووحفه ويسرى فهو الوحف يحفظه هاي فكذا يتفعى في هذا المنزل فخاله وقفتك وقال بخذك في جمهة وخذك عن فجعل قلبه وقفتك وقفتك يسأل وقال هو فقضياته مجرى فجرينا هذا Я говорю, что это просто تصريح ورزاة راضي هذه الخاضرات وفيامة المغن ومساعدة فيامة الجنة وطرعة لخمسة الاساس حد على الترش الاول وقفة ان هذا اللي هو اثر من الناس سوريا يجب ان يجب ان تشويه بياه خاضرات الاساس احيلا ساة وقفة ayer porque si no lo 구 perpendicidos se ha convertido en un toocológico y estar segonada alぎ3 de la región y también no se encuentra cada uno unitar los r propri- Sven Bonses Belarati a todos pero venezanos si miran following 123 murып ليه اذا هذا إذا انتبه اطفال مرغوظ عند المحبور تستطيع تقضي هذا هذا فقط على فتاك طاك واسهل ان تكون خضر لأنه لو خضر. لأ أصبح الخضار لا يوجد اطفال منك للسندل لحريش ولكن فياب بطن لكن امراض الى برد القضر اطبخ الخطط تفل النار لو انت اطبخ يكون خفل الحبير او خفل اطبخ لو خفل الحبير فاللون هذا يكون مصبوخ فاللون المصبوخ ويمل ومن ثان يدى جيش يبدأ في لما يجوز لأحدث يدرونه لأ اطبخ ست ست واطبخ شخص فإن جاء الله جاء فتنوك الغدرة بشارك السباة لهم وأنا مولادتها فأنا مولادتها الوكيش لها السباة والسجاعة طبا قطعا مستيار وبالسلوحة من معلومة بالطول دعاما من هذا فهذه السباة الثالثة تفضل عدد وحاق الأدوان في الوصول الثالثة السباة يحدي للطباة وإن كان حق Amen. <laughs> <سؤال> يجب ان يقترب اسمه بك في الشيء في الريفية في الشيء الحياة الثالث في نقرر نقرر من الحياة الحياة <سؤال> نقرر طلبات يتبقى في الريفية وكذلك يتبقى في طريق الله انهم يقررون ايه؟ يقررون الحياة في اليوم الاهلى يوم التفاؤل يوم الامل لا تظلموا فتاح منه الامل لا تظلموا لا لا تستهنوا بالظلم انا فيцеك على الطرفح atheist Et palmish and me wants to warn me On what dash, is hegecedиш His supernatural What's..... Hebeep there'll show when it's called imhradium Then it goes And finden No, that means Why am I not Andangen Some Sherkan There is the meaning to Do I knock Who would out? من خلق <تصفيق> Thank okay. you. Wow, wow, wow. a okay. 7 10 7 في ذلك لا يخرج من ذلك ولا يخرج ولا تكون الشيء وظيفه ولا ذلك هذه لوغور كاذبيه الحديثه هذا الفن يكون ليس ولا والعادة هو رقم الشاب النبي عاد السلامة و رقمتها ما حتى النبي لن يكون وكرا من العودة وإنما انتكت بماذا حدث دوش ونقلت ما حتى لنا رقم تكذنا رقم إذا نقصنا رقم ما حتى تكذنا رقم تجدنا رقم وعادة لنا رقم ريح اللي هي حياتك ايه يراقب بهذا كل الابيان تلك الكلمه التي تمنع يقول في الفقراء بصف سمعنا نرفع يده في الصندوقه ويقوم بحث يراقب ولا هذا اسم يحيى شعتهون اذا رجع وإنما تجسل إلى هذا الدخل وتجسل في نفس الشقراء فرى كل الشقراء خياهة فرى أن تشهدون الحياة الدنيا جاء ليس لنا تستمع بل في قارب وهذه جزء للدمة المال المال التي تحفظ أتفكر الله في نبي إلى قارب وهذا واقفال الطرف الواحد أحضر. ولو ندخل اوجدت ان هو اقبل مشكلات التواصل للحياة مشكلات اقبل مشكلات رأى الحياة الكلام تحرك at the holiday. Amen. <laughs> out there how do I do and the ads is that it's going ونحن عكل صحيحي ونحن, ونحن, نتاقل. ونحن نتاقل. من أجوان مين جيد كلام جا ونحن نتقل لأخر رسول خلاحة ونحن عملتك ارسول خلاحة الوحيدة وانت لا تعلم وانت لا تعلم وانت تشكيك في نقرة السنية من أمسان الآخار ومسلم ونحن عدمها الهروب التي فيها أحلى. هو يقول الامه انت في ذروه ريادتها وكونها تحت خطر كبير لا خطر في شؤونها في في ذروه قمتها في السياده والغزه هل اخارس تسمع ما هذا الجوع اذكر في اننا نطلب اقلم طلب خدمه تكون الامه من تقاتل يجيبه عقل حتى وقت الوصول لنا ماذا تصدروا هذا مجنون في حقيقة الجنوب هل مجنونة من أعطل في الثاني يجيب ويجيبه من أعطل في الثاني la هو حقي كان على اهدافنا الناس لا تترك حياتها ذي حاجه اسمها كنت في مرحله ليه الذكر ان انا يروح في اوراق في اوراق وقفت يا جماعه اللي سيدنا الله سبحانه وتعالى ظهر لنا ان حب يقول ايه يعني كلامها كله مبني على ايه حسب اذا استطاع ان يضرب في نقطه ضعف الهلال الاحتماليه ان ضرب على ورق يساهم هذا الشيء ان هذا في تسريع علاج تاخر الحمر وقد اراى شعور مع قائده ساب سيقطع واذا لم تكن التقييد المايه كانت تزيد من الراحه عهود تشيل يا اخي ورأتك التعرضات ورأتك اشتريك كبير مقابلها تعالى انفسك وتعالى سنة لا تدى من يتفعات في غير مقابلها وغير محرمي ورأتك ان يكون تشكورا في قتل بسرطه جاملة اللتوزة الطبيبة اتكاذينه في مقابلها وكما نجد فراتيه ورئبا وكما نفق في الرياضي تكون لا رأس وكما نفق في الرياضي سرط الخرطة لسرطة الوزيكة ورأي الله بسرطة ورأس من ماذا من أسرطة سنجاة وعقوة كتابة السعاء يا زكريا قبل قوة الأسرطة من منه ومن امرأته وقالت من الله على الأرمين وشعرات الشريكة وقت ورأة يا رئيس دا كانت تعاقب كيف ما انتصر فيه عن جوده طلب هذا التقرير منك شاخيا ولاءه السريه للموقع لقدم الشياس لهذا كثير من هذا ان الشرق اقول نحن شرق ثم يوطيها لهذا سيحفر هذا يقول لهذا حقري والله حقري حكري ماذا حقري ماذا حكري قال له مات سدب جيدة حال هنا اول الباب المزيد هرقبت لهي ايام ما على فكره امر دي اوقف بينا فكره لكن جاب طور وقال هات السنه دي بيش. لانهم كانوا حول المسلمين وعاد على فكره حول رمضان يا مولانا من جهه سته حفر راس من لأن تكون محوظة معنا الآية دينا وعقيت عنه أخرى هذا من الوحدة أخرى الثلاثة المالية وأخرى قدينة كبيرة عن ذلك من الأخرى قد يكون قدينة أخيشة متخاطئة بمشرة قدينة والله قال أنه يفيره في الأرض فإذا كان أخرى قدينة فصيل. كانوا أجلسنا منه وآلارا واحفروها أكثر إما احفروه ثلاثا الثالثة أولا يخبرت لبنية أمريكا شوف لبنية حاقة وإذا أخبرتكم بكل أمريكا فلا أمريكا لا أخبرت كوانا بخش لا أمريكا تبقى ماذا تفعل وفي الشاعة وبعض من البحثات الحميني إنها تفعل والحرب اللي مكترت فيه على الحقيقة اثنين وتستخدمون المطالع على علاق المطالع المطالع اللي ظلت عالق الصرف لإزامة قوة الميزة ذا ايه قوة علاق الميزة؟ تدل على وجود ايه؟ من الاتيجة ضغطة واوة وانقف تدريب القشماء وتستخدمون لذلك الجداد ميزة؟ الموطة اول التجارب دي يوسع وقت التخين في المغارات المخارق نوث التخين في سكه تحلق الى حوائط ياكده فذلك الرسالات والذات لا تقوم بسبب المادنيه لا يرون ما لان المادنيه لا تصدق الا بالمعجزات الاخرى صح حسي لا تظهر ده يرب العالمين او لا في كتابه المستقر يبقى. على بديجة. بديجة والله وكل اعلى الايات فكرات حال هي تستخدم في دماغ وعياذ بكده اوليه ورافيه وراخ طبعا كده لماذا فضل الله عقد ابتداء لان الحكم الرسول هو فكر الدماغ في انشاء الروح ما روح تحادث كروح ماذا او حسب كده حسب قسم يسبق يا جماعه ووريكوا ايه اسمع تدريهيبي اللي وهو نار هذا الجميع ولا يثق احد واحد به فتنقل برسول فتنقل برسول وتخطفه عاديه كما خطف ماذا وكل الصحابه يمرون فوق على معقل الرسول يثبت وعطا السلام عليكم ورحمه تعالى اعلى واعذب وبه يحيي ويدفن حدث المنوع ما يركع على الاري